وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي آدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام يعني أعتذر للإخوة الذين يشتكون من ثقل بعض المحاضرات لكن أنا اعتذاري لهم هي أولا يعني تذكير لهم بأن يستدركوا ما فاتهم والأمر الثاني أن القطار إذا صار ما استطيع أن يرجع إلى الوراء لأنه لو رجع إلى الوراء سيفسد ويفسد فإذا صار القطار من أراد اللحاق فعليه أن يسرع وإلا فليقف مكانهم أنا أقول كثير من الإخوة يستصعب عليهم المسائل العلمية، فيفرون فيعيش في الجهل عمره كله فهو لو صبر ساعة على مرارة العلم وحنظر العلم يتشربه كأنه يتجرع الغصص بعد ذلك سيجد حلاوته بعدما يصبر ويصدق ويظهر صدقه، فيسهل عليه العلم أما أنه أصالة إذا وجد الأمر فيه صعوب عليه فيفر من أول وهلة هيبقى عمره كله على الجهالة فيعني في لا بد أن يتجرع مرارة الصبر في طلب العلم نحن بالنسبة لمساء القدر أمس لأن الإخوة وجدوا أن فيه بعض الصعوبات على مسائل الرد على المعتذر هو الرد على الأهل البدعم المساءة هذه مسألة متقدمة لكن سبقها صلم علمي عشان ما أحد يقول طب هذه الكتب اللي بتشرح الآن يعني هكذا نبدأ العلم لا نحن من سنوات من ثلاث أو من خمس سنوات ندرس مع الإخوة يعني كان الأمر ما يعلم عنه أحد جلسنا مع بعض الإخوة هنا في المسجد حتى لا نظلمه لأنه هؤلاء الإخوة على معنا يعني من خمس سنوات درسوا معنا الوسطية وابتدا الكلام في الأصول بيننا وبينهم فقط وفي المصطلح ثم كان وفاءا للشيخ لما يعني ابتلي بلاء معينه فقلت وفاءا للشيخ ولأن منا عندي الى يوم القيامة المطوقة رقبتي فقلت وفاق للشيخ ابدأ الدروس فبدأنا دروس اصول الفقه والاخوة فضلا لصبروا معنا فازوا بهذه المسألة فكل مسألة مثلا تتحرك فقهيا بالاصول من ضيع الاصول ضيع الفقه فنقول له ان لم تستدرك انت او كنت في نوم او انت ممن يسعون خلف الشهرة ولا يعرفون مجالس العلم او يسعى الى مجالس الوعد والتذكير ولا يعرف المجالس المنهجية التقصيلية الصحيحة فاللوم عليك ليس على اي احد وبعضهم كان يلوم على مشايخه مثلا فنقول له لا اللهم ليس على مشايخك مشايخك يعلمونك وأنت إذا أردت العلم تتصل لابد كما قال السبكي ما ألح أحد على باب إلا فتح له إذا الححت على الوصول فتح لك بابه إذا ألححت على المصطلح فتح لك بابه بد أن تصبر حتى يعني تنال أو حتى تصل إلى ما تريد فذا كان الأخوة يرون أن المسألة مستصعبة اللهم عليهم ليس علينا فعليهم الرجوع إلى ما شرح من قبل والحمد لله أنّه في السذيهات يعني مسألة في السوانيات مسألة لمعة الأتقاد فيها تفصيل بديع جدا للسلم التعليمي الأولي للاخوة اللي هم يعني مبتدئين في طلب العقيدة فعليهم إن هم أصلا يستمعوا ذلك قبل أنيات الدروس وأيضا القاعدة الفقهية إن كان فيها صعوبة فعليه إن هو يبدأ يسمع أولا وصول الفقه ثم العام الذي بعده درسنا اثر الاختلاف في القواعد الأصولية كانت مرحلة متقدمة ثم هذه المرحلة الثالثة فعليه أيضا أن يستدرك ذلك عليه فيعني إذا كان في صعوبة كما قلت لن يصل المر مع هذه الصعوبة إلى العلم أو إلى علو العلم إلا بالصبر ما يمكن أن يصل بالفرار بحال من الأحوال فإن فره فالأمر منتهي ما تحمل أن يصبر فسيعيش في عمره يعني كله أو ظهري بأمده على الجهل أو على أنه على التقليد يقول قال الشيخ الفلاني قال الشيخ الإلاني وإن كان قال الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني أخطأ وإن أخطأ نقول له أجل يعني هو عند الله ممدوح في الناحيتين أما أنت يعني ما تعرف إذا كان هو أخطأ ولا أصاب ثم تنافح عن هذا الخطأ بجهالة أنت عند ربك نازل ولست بعالي فعلى الإنسان أن يستدرك ما فاته أقول الأسبوع الماضي بفضل الله تكلمنا على القاعدة الأولى التي تشمل قواعد كثيرة جدا ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها وبينا المستثنيات منها وبينا أمثلة عليها واليوم إن شاء الله ننتقي بعض الفروع التي تنزل تحت هذه القاعدة ونكمل مسائل المواريث أو الإرث اليوم إن شاء الله نتكلم على قاعدة عظيمة أيضا تحت هذه القاعدة وهي تمس أنا اخترت هذه القاعدة لأنها تمس معاملتنا اليومية كما سنبين. العبرة في العقود إذا أنا أتكلم على المعاملات الآن. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. والمباني العبرة يعني الاصل الصلاح الصحة البطلان الفساد الاثار الشرعية المترتبة على الاغذ بهذا العقد يبقى العبرة صحة او بطلان او صحة او فساد اثر مترتب شرعي على ما سيأتي العبرة في العقود العقد الذي يبرم بين المتعاملين فهذه تخص ابواب المعاملات العبرة في العقود بالمقاصد والمقاصد بيناها الأسبوع الماضي جمع مقصد ومعناه القصد احنا قلنا هي بالمقاصد فنفسرها بالقصد فسرناها الأسبوع الماضي يا الإخوة بتاخد الدرس مش بترجعه ما قلنا ان لابد من المدارسة والمراجعة بل والجلوس مع طلبة العلم والاحتكاك بهم في عرض المسائل حتى تثبت في القلوب سام ها العزمة فقط احسنت تجزك الله خير. ها. الاراده والنية او العزم المقترن بالفعل هذا معنى القصدي. العبره بالمقاصد يعني الإرادة والنية أو العزم المقتدر بالفعل. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. المعاني دلالات الألفاظ. لفظ يكون له دلالات كثيرة. فنحن نبحث عن المعنى الجوهري لهذا اللفظ المقصود عند القائل أو عند الذي أبرم العقد. وهذه المساله يعني نرى ان المقاصد والمعاني بينهما عموم وخصوص او نقول المقاصد اخص فهي ادق نقول دقه الفهم واما المعاني الفهم فقط لا دقه الفهم لا بالالفاظ والمباني اللفظ شرحناه في الاجرميه اللفظ نعم كل ما نطق به اللسان يسمى لفظ اللفظ لا بالألفاظ والمباني المباني تجمع كأنك تبني بناء تجمع كلمة مع كلمة تأتيك بجملة مفيدة يعني تستفيد منها حكما معينة هذا معنى, معنى الجزئي لهذه القاعدة المعنى الإجمالي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني يعني إذا أبرم امرؤ عقدا مع آخر فصحته أو آثاره الشرعية المترتبة على هذا العقد تكون بالقصود أو بالمقاصد بالبواطن لا بالظواهر بما يريده المرء بالمثال يتضح المقال أمثلة على هذه المسألة العظيمة أو هذه القاعدة العظيمة مثلا قلنا عقود يبقى ستدخل في إيش في المعاملات بيوع أو إجارات أو نكاح احسنت فنقول اولا مثلا نبدأ بالبيوع نقول رجل جاء لرجل آخر فرأى عنده سيارة كان صاحب معرض وعنده سيارات فجاء الرجل الأول يريد هذه السيارة عندما جاءه رأى سيارة اعجبته فقال هذه سيارة جميلة أريد شراءها فقال له هذه بخمسين ألف قال نعم أشتريها منك بخمسين ألف وكان معه من الذهب يعني ما بارك الله له فيه فاخرج حقيبة الذهب وقال خذ هذه الحقيبة عندك أمانة وأنا سأخذ السيارة ثم نتفاهم بعد ذلك في الدفع فهنا الرجل طلب السيارة شراء من الرجل الآخر زيد طلب السيارة شراء من عمرو وأعطى عمراً أعطاه حقيبة من الزهر بعدما اتفقت على ثمن السيارة فأعطاه هذه الحقيبة هنا قال له هنا محل شايت قال له هذه عندك أمانة يأتي بعدما يأخذ هذا الرجل الحقيبة ينظر قال هذه في يدي أمانة وهو أخذ السيارة والسيارة ثمنها خمسون فيعني في لو أراد أن يسترد هذه الأمانة في نصف ساعة له أو ليس له يعني لو جاءه الرجل الذي اشترى السيارة فقال له أريد أن أسترد أمانته له ولا ما له له قال إذا استرد أمانته أين مالي وكيف أضمن مالي فقال لابد أن أسأل عن حكم هذه الأمانة فلما ذهب إلى المقاعد الذي يدرس القواعد الفقهية قال اشترى منك السيارة إن من القاعدة التي تأتي السياق من المفسرات أشترى منك السيارة قال نعم واتفقتما ما على الثمن قال نعم ولما اتفقنا على الثمن قال أعطاك مقدما قال لا لكن كانت معه حقيبة من ذهب قال خذ هذه عندك أمانة قال هذه ليست بأمانة العبرة عندنا في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني إن كان تلفظ وقال لك هي أمانة لا يقصد أمانة بل هي رهنا راد أن يجعلها عندك رهنا ضمانا لثمن سيارتك حتى يدفع لك الثمن ثم يسترد حقيبة الذهب فقال القائل من أين عرفت ذلك قال العرف بين الناس إذا اشترى عجل سلعة ثمينة ومعه شيئا ثمينا وما أعطى المال فإنه يعطيه رهنا ضمانا لهذا الثمن أو لهذه السيارة فهذا مثل يوضح لنا أن العبرة في العقود بالمقاصد يتدخل الفقيه فيقول إن أعطاك هذه الحقيبة لا يريد بهذه الحقيبة الأمان لا يريد حكما آخر هذا الحكم هي أن تكون رهنا عندك وحكم الرهن يخالف حكم الأمان حكم الأمانة إن أراد أن يستردها استردها أي وقت أما حكم الرهم لا يسترده إلا أن يدفع ثمن السيارة وإن لم يدفع قال أعسرت له أن يبيع هذا الرهم ويعني يتقاضى وهذا تفصيل آخر في الغرض وغرض المقصود هنا لما اللفظ غير المقصود قلنا لا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني فهمت فهمت طيب مثال آخر أيضا رجل جاء لرجل قال له أنت أخي في الله وأحبك في الله عندي ساعة جميلة خذها هبة بعشر جنيهات قال له خذها هي هبة لك بعشر جنيهات فبعدما أخذ ما هو الزيد احنا بنشرح أدوات ما هو الزيد احنا بنشرح أنا بنضرب المثل حتى يتبين كيف تطبيق الفقهاء للقواعد قال له خذها بالساعة بعشر جنيهات فأخذها الرجل وفرح بها جدا فلما ذهب ووله جاءه رجل في الليل متعجلا قال إن العشر جناهات قال يا رجل أنت وهبتها لي وقد قبضتها وأنا فقيه قد تفقهت في علم الهبات وعلمت أن الهبة تملك بالقبض وقد قبضت الساعة فهي ملك الآن قال قلت لك وهبتها لك بعشر جناهات قال وأنت لما وهبتها انا اخذتها وامتلكتها وليس لك عندي شيء قال اذا هذا النزاع بيننا يحله اهل القواعد واهل الفقه نرجع للفقيه المقاعد فرجعوا للفقيه المقاعد فقال ماذا قلت لهم قال قلت له هي هبة لك بعشر جنيهات فقال للاخر طالما قال لك هبة بعشر جنيهات ما قصده الهبة لكن قصده البيع فتأتي القاعدة تطبق هنا ونقول العبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني مع أنه قال هبة لكنه في السياق المفسر قال له هبة بإيش بعشق لا يمكن أن تكون في حكم الهبة لأن الهبة تمتلك بلا, بلا ثواب وبلا مبلغ مقابل لما قال لك بعشر جنيهات علمنا أنه أخطأ في اللفظ فأخذنا بمقصوده وهو البيع والشراء كانه قال إني أحبك في الله هذه في الأسواق بعشرين ولحبي لك في الله أبيعها عليك بعشر جنيهات هذه أيضا في العقود يبقى تأتي القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني هذه في البيوع اكتفيتم الكل عزب ولا كثير متزوجين انتم لا هذا ولا ذاك؟ اقول اذا ندخل على عقود النكاح لان امامنا مسائل اخرى لابد ان احنا نسرع فيها عقود النكاح أيضا العبرة فيها بالقصود أو المقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني في صعيد مصر لهم لكنة معينة رجل في صعيد مصر تلصص لمرأة صالحة فوجد العبادة منها جيدة ووجدها تستحي حياء المرأة المسلمة العفيفة ووجد منها الخير وسمع صوتها ويتقرأ القرآن فوقع حبها في قلبي وحرام عليه ذلك يأثم إثما عظيما كيف يقع حبها في قلبه هذا ليس من ديننا فأردنا أن نعاتبه قال العتب عليكم وعلى من معكم النائمين لأن المحبة ليس فيها ثم شيء عندنا حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن اختلف في إسناده لا يرى للمتحابين سوى من نكاح المحبة والعاطفة ليست فيها ثم شيء لكن استعدي هو الحرام فأحبها الرجل فقال أحببتها فاني اخذ بسنة النبي قال لا يرى للمتحبين سوى النكاح وكان فقيها ما أحبها إلا للطاعه فذهب لأبيها وقال ابنتك صالحة وأردت المرأة الصالحه لأن المرأة الصالحه باركة فقال له الرجل إذا أنت لابد تأخذها على سنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبها منك زوجة لي فقال له الرجل الصعيدي قال له جوزتك بنتي وهذه في اللغة لا تصح الصحيح في اللغة ايش التزويج زوجتك قال له جوزتك بنتي فقال له الاخر وكان فقيها لكن اللكنة غلبت عليه جبلت بالجيم لان القف عندهم في السعيد ايش جيم صح ولا قال جبلت هنا لو انت نظرت في الالفاظ قال له جوزتك اي جوز جوز هند ولا جوز زبيب ولا ايش بالضبط جوزتك هدمة صح فلما وقف معا وانتهى وقال هي امرأة الآن انظر اليها اسلم عليها دخل رجل قال هذا العقد باطلا قال ما قلت لهم بالايجاب والقبول هذه الالفاظ لا تدل على الايجاب والقبول الايجاب والقبول ان يقول زوجتك موليتي وانت تقول قبلت وانتم ما قلتم بهذا فجاء الفقيه المقاعد فقال اخطاءا في اللفظ لكنهما أصابه في المقصد والمعنى والعبرة عندنا في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني فنقول العقد هذا يصير عقدا صحيحا ليس فيه ثمة شائبة إذن هذه القاعدة بمجملها العبرة في العقود في المعاملات في كل شيء العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني هذه القاعدة أصفها وأصل دليلها إنما الأعمال بالنيات نأتي إلى مسألة مهمة تمس هذه القاعدة لذلك اخترتها هذه القاعدة تبحث في البواطن ولا تبحث في الظواهر بهذه القاعدة بفضل الله نقسم ظهور الذين ينتحلون منهج اليهود وهم الذين يتحايلون أو يحتالون على الحق يسقطون واجبا او يحلون حراما بظواهر صحيحة ولكن البواطن مختلفة وهو قسم الحيل فهذه القاعدة تقف امامهم بالمرصاد تقطع كل من يدخل في هذا الباب وتقطع عليه الحيل والحيل التي تتعلق بهذه القائدة الحيل اولا ثلاثة الحيل هو الوسيلة او الوصيلة التي يتوصل بها صاحبها الى اسقاط واجب أو تحليل امرا أو يحل امرا محرما بعقد ظاهره الصحة هذه الحيلة الحيلة أن يأتي إلى شيء محرم يستحل أو نقول يحل هذا الأمر المحرم بحيلة بأمر ظاهره الصحة ويقصد فيه أن يستحل هذا المحرم الحيل ثلاثة أقسام قسم مباح مطلقا وقسم ممنوع مطلقا وقسم مرسل ولسنا بصدد القسم المرسل الآن أما القسم المباح هي الحيل على الأمور التي اباحها الشرع على الوصول إلى الحقائق كالحيلة على الوصول للصلح بين اثنين الصلح بين الرجل وزوجه الصلح بين المتخاصمين يمكن أن يتحايل المرء بألفاظ معينه بتعريض معين ليجمع بينهم ولذلك رسول الله يصرح بأنه ليس بالكاذب من ينمي خيرة الذي يأتي بالخير ليجمع بين الشتات هذا ليس بكاذب والتعريض له مندوح في من الكذب. أيضا من أقسام الحيل المباحة أن يحتال على أهل الكف بالنطق بكلمة الكف ولا يكتب عند ربه كفرا. وأشهر ما يضرب لذلك قول الله تعالى أولاً إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان وعمار رضي الله عنه لما ظن أنه قد هلك وقال للرسول عليه وسلم قد هلكت طلب مني القول فيك فتكلمت فقال كيف تجد قلبك قال عامرا بالإيمان أو قال مطمئنا بالإيمان فقال له النبي وسلم مبينا لنا الحيلة الصحيحة التي يمكن الإنسان أن ياخذها في هذه المواقف قال فإن عاده فعد وهذا تصريح من الشرع أن هذا مباح ومن الحيل المحرمة هي الحيل على العقود التي منع منها الشرع فيأتي بعقد ظاهره الصحة ليأخذ هذا العقد من الباطن ليأخذ هذا العقد المحرم فيستحله أمثلة ذلك كثيره أيضا في البيوع وفي النكاح أولا نأتي بالأدلة على تحريم الحيل أو إبطال الحيل أول دليل وأقوى الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه ورضاه طال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى هذا دليل على الطالب الحيل ما وجه ذلك طالب العلم الذي يستنبت الحكم من الدليل أقول الحيل على المحرم لا تجوز ولا يمكن أن تكون حلالا حتى ولو كان ظاهر العقد حلالا طيب ما الدليل قلت الدليل الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فسأل طالب العلم الذي لا يمرر الدليل على رأسها كده دون أن يمحس النظر سأل فقال ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه يبطل الحلال فأجاب طالب العلم فأجاب طالب العلم أنا أريد أن أسمع فأجاب طالب العلم ايها أنت نراك حريصا على الطلب فلذلك نجد عليك هذا جيد جدا ولكن في تفصيل أكثر ضابط المساله أنا عايز ابطل له هذا العقد الآن طالب العلم سأل عن الدليل لأنه طالب علم ليس مقلد ليس اعمى يسحب سأل عن الدليل ما الدليل على أن هذه الحيلة محرمة قال له المتقن إن الدليل طول إن النبي وسلم إنما الأعمال بالنيات فكان أذكى هذا الطالب فقال وما وجه الدلالة من الحديث هو الآن وجد عقدا في حيلة العقد حكمه إيش؟ وده محل السؤال محمد هات عندك؟ طب أنا أجيب هات عندك؟ لا فضة فوق هذا هو الذي أريده قال إنما صحة العقود الأعمال هنا عن نفردها بإيش بالعقود هذا الذي أريده ما نأتي بالعموم تنظر أن بابنا الآن باب العقود فيبقى معنى الكلام إنما صحة هذا العقد بإيش مداره على البواثم مداره على النية وإنما بطلن العقد مداره على النية ولو كان ظاهره إيش الصحة هذا الذي نريده يبقى هذا دليل على ابطال الحيل إنما الأعمال إنما صحة الأعمال مش ده اللي قدرناه قدرناه لا, لا يبقى إنما صحة الأعمال إنما بطلان الأعمال وهنا العقود تدور على البواطن يعني على النية أيضا من الحديث الداله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه قال انسلم قاتل الله اليهود لما؟ لأنهم تحايلوا تعاملوا مع الله كما قال ابراهيم بن أدهم يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الطفل الصغير والعملة الزائفة لا ترود على الله بحال من الأحوال فلذلك لما حرم الله عليهم أكل الشحوم ما أكلوه أذابوه وقالوا حرم علينا أكله لا نأكله حرام. فباعوه فسمههم وسلم اكل الايهش للثمن اكلوا ثمنه لانه ما يجوز لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وهم لما عرضوا بذلك قالوا ما اكلناه التحريم على الأكل فقط فتحايلوا على الاكل فاذابوه فباعوه اكلوا ثمنه فقال امسلم قاتل الله اليهود لانهم اتوا امرا منكرا ولذلك التحايل اشد بكثير من الذي لا يتحال الواقع في المحرم صريحا ايضا هناك اثار اختلف في اسنادها وانصححها بعض المحدثين المحققين طول النفس وسلم يأتي زمان على امتي يأكلون الربا اكملوا بالبيع يأكلون الربا بالبيع يسمونها بغير اسمها فهذه ادله على ابطال الحيل. واضرب لذلك مثلين في البيوع المثل الاول بيع العينة هذه ايضا تختص بهذه القاعدة بيع العينة مشهور وحدثها مشهور لا مش حد ممكن يعرفني بقى يا علينا يا أهل المغرب أنت من المغاربه الآن تعذب علينا من الإعانة أن يعين الرجل صاحبه صح لا تقول نعم عشان ما. لما أجرك لا تنجر انتبه وإيش فيها هذه ما تقولش بقى التحايل قول هذه سورتها وخلاص نعم صحيح الرالح في ذلك يعينا لها خمس صور لها خمس صور لكن نحن لسنا بصدد الكلام على الفقه الآن نحن نتكلم على التقعيد الفقه فنقول الصورة التي تواكب وتوافق القاعده التي نحن بها أن ياتي المشتري هو ليس بمشتري ياتي لرجل غول عنده اموال طائلة ولا يتقي الله في اخواني ولا يقرض قرضا حسنا فياتيه الرجل الضعيف الفقير المحتاج فيقول اقرضني الفا فيقول اقرضك الفا ما في مشاكل تردها علي ألف وعشرين فقام الرجل الفقير قال وافقت فقال رجل الغول لا الاخوه ام الدهون بالمرصاد علينا سيقيمون علينا الحد إن لم يهدروا دمنا لماذا سيقولون هذا ربا ونحن لا نريد أن نقف أمام الناس بأننا نلبس زي الربا دعنا من ذلك ودعنا من الصالحين قال كيف قال تأتيني في الليل أمام الناس في الساحة وتشتري مني السلاجة بألب نسيئة وبعدما تأخذها وتقبضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الأحد أن يبيع شيئا إلا أن يقبضه يعني يوافق الشرع ظاهرا قال تقبضها وتنقلها إلى مكانك وأأتيك في اليوم التالي فأشتريها أنا منك بسبعمائة أو بثمانمائة على الاتفاق هذا هو صورة العين ذهب فاشترى الثلاجة أمام الناس البيع صحيح ولا غير صحيح الترد موجود والإجاب والم... والقبول موجود وأخذ الثلاجة فنقلها إلى محله وإلى دويرته ثم جاءه الرجل الثاني فقال هذه الثلاجه أنا أراك لا تحتاج إليها وأحتاج أنا إليها قد أخطأت أن أبيع لك مثل هذه الثلاجه تبيعها علي قال أبيعها علي طال ولكني أحتاج لسيوله أو للمال فقال تأخذ ثمانمائة قال اخذ ثمانمائة أمام الناس والناس الآن يرون بيعا صحيحا ظاهره الصحة الإجابة والقبول والتراضي موجود قبض الثمن والثاني قبض السلع فأعطى الثلاجه وأخذ الثمان مئة. هذه المسألة التي قال فيها الجمهور أو جمهور أهل العلم أنها محرمة لما محرمة خلاف الشفعي والشافعي يقول بأن هذه محرمة إذا كان الشرط مسبق يقول بأنها محرمة لأن الشافعي يقول إن كان ظاهرة أشترى ثم عنا له بعد ذلك البيع فباع منه يصح وهذا الصحيح الراجح أنها ليست من العين وأن هذه معاملة صح وهذا الذي ألمح إليه شيخ الإسلام لأن العلة النظر للمقاصد فإن كان لا يقصد أن يتحايل صح البيع الغرض المقصود يأتي جموع العلم يقولون اشترى السلاجة وهو ما يريد السلاجة وباع السلاجة وهو ما يريد بيع السلاجة هو ما يريد إلا أن يقترض المال لكن ما سماه قرضا حتى لا يكون القرد جرب النفع فواربه. سماه بيعا فجاء العلماء وقالوا ما زلنا ندرس في القواعد الفقهية التي استقيناها من أحاديث النبي إنما الأعمال بالنيات العبرة في العقود أكملهم بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني إن قال له بعتك وقال الآخر اشتريت أو قبل نقول هذه عندنا كالريح لا نعتبر لها عبرة والعبرة عندنا بالبواطن وأنت أدخلت بين المال أو بين القرد هذه الثلاجة وهذا قرد قد جر نفعا فلا يصح ويكون هذا من باب التحايل على الربة وتدخل تحت أطائلة الأثر يستحلون الربة بالبيع سموه بيع, وهو سموه بيع وهو أصلا ربا لأن العبرة في العقود بالمقاصد تسد القرض وان ترد القرض بنفس فهذه العبرة بالمقاصد تبطل لك هذا البيع ويكون البيع مفسوخ مفهوم الثانية أيضا مما يمس هذه القاعدة العظيمة في التحايل مسألة اختلف فيها جمهور أهل العلم أيضا وهي مسألة التورق مسألة التورق مشهورة جدا بين التجار هنا باسم يحرق البضاعة حرق البضاعة بيحرقها يعني بيحرقها بينزل السوق هو رجل تاجر وما يريد السلعة لكنه يريد الورق يريد المال فيأتي فيشتري سلعة هذه السلعة يريد منها المال فقط بعدما يشتريها من الرجل يشتريها نسيئة بألف فيذهب في الأسواق فيبيعها على غير الشاري على غير إيش الشاري دقيقوا النظر لأني سأسألكم الآن على غير الشاري فيبيعها بسبعمائة أو ثمانمائة نقدا هذه المسألة ثم يتورق ولم تسمى عينة فما الفارق بينها وبين الأينة مع أن المشتري الأول اشترى السلعة وينتوي بذلك الورق والمال وما ينتوي البيع والشراء والآخر أيضا لما أخذ الثلاجة ما أخذها لها ولكن أخذها من أجل المال فما الاتفاق وجه الاتفاق ووجه الافتراق فالعين والتورق يتفقان ويفترقان حسن. يتفقان في النية التي هي المقصد الورق ويفترقان بأن العين ردها على صاحبها والأخرى لم يردها على صاحب بهذا الفارق قال الجمهور نبطل للقياس لا يقاس التورق على العين بل التورق صحيح لماذا؟ قالوا عندنا أدلة كثيرة وهذه الأدلة أولا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا رجل اشترى من رجل شراء صحيحا وباع بيعا صحيحا ولم يبع لنفس البيع حتى لا يدخل تحت صورة العينة قالوا والدليل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا التعامل اقر التورق قلنا كيف ذلك ولماذا نحرم طالما ان الاسلام اقره قالوا حديث الجنيب حديث بلال عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جنيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا جنيبا قال لا والله يا رسول الله إن نشتري الصاع بالصاعين يعني نعطي الصاع الجنيب بالصاعين صاعين من الجمع نأخذ به صاعا واحدا من الجنيب فقال له النوم وسلم أو تعجبا وتأوها قال أو عين الربا. لا تفعل الشاهد سياتي قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا قالوا هنا باع الجمع بالدراهم وما قصد الجمع قصد الدراهم واخذ الدراهم واشترى بها ايش جنيبا فباع واشترى وكان باعا صحيحا وهذه صورة التورق هذه ادلة الجمهور والصحيح الراجح في ذلك ما رجحه شيخ الاسلام التمية عاودوه كثيرا وكادوا يقتلونه على هذه المسألة كيف تخالف الائمة قال الحق اتبعه فقال شيخ الاسلام التورق حرام قلنا لما؟ قال لأن العلماء قد قعدوا قاعدة لابد من تطبيقها هنا قلنا ما هي القاعدة قال العبرة في العقود بالقصود بالمقاصد والمعاني وليست بالالفاظ والمباني الذي اشترى هل اشترى السلعة ليتاجر فيها ولا اشترى السلعة من أجل السيولة من أجل السيولة يعني من أجل الورق قال وقد قال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرين ما نوى قاطر الله اليهود حرم عليهم الشحوم وايضا قالوا قد قال ابن عباس اعلم الناس بهذه الروايات قال ما هي الا دراهم بدراهم بينها بينهما حريرة يعني معنى ذلك ان التاجر ما فعل غير انه باع الف النسيئة بسبعمائة ناضا او نقدا باعها في المجلس ولم يحدث التقابض وايضا حدث الفضل فدخل في ربا النسيئة ودخل في ربا الفضل فهي دراهم بدراهم ويشترط في الدراهم بدراهم ماذا يشترط اولا تلاما دراهم بدراهم يشترط شرطان الشرط الاول التقابض في المجلس والشرط الثاني المساواه هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل قال فهي دراهم بدراهم ادخل بينهما حريرة تحايل فصاحب التورق ما اراد السيارة ما أراد السلاجة أراد المال وأخذ الثانية يبيعها للثاني ما أراد البيع ولكن أراد المال فكأنها مسألة صرف دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما سلاجة وعندنا العبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني وإن صحت ظاهرا لكن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني فهنا بهذا التقعيد نؤكد كلام شيخ رسول المتهمية وأن التورق الصحيح الراجح أنه يحرم ويفتح بابا عظيما من أبواب الربا فإذن هذه الصور كلها تتعلق بهذه القاعدة العظيمة التي يفر عن القاعدة الكبيرة جدا قاعدة الأمور بمقاصدها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني أقول قولي هذا وأستفر الله ولكم.